إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق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 ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبنغ الجبال قولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها